أن أكون مشاركا ضمن هذه الدورة ولا في يما في مادة هي من أصول الدين وهي التي ترسم المنهج الصحيح للسالكين والكتاب الذي تم اختياره من إخواننا في إدارة الدعوة يعتبر كتابا قيما منهج أهل السنه والجماعه معالم الانطلاقه الكبرى لمؤلفه محمد عبد الهادي المصري بدأ المصنف رحمه الله وحفظه وبارك فيه وتقبل منه كتابه بمقدمة وسوف يكون عملي في الكتاب وان اعلق على ما يحتاج التعليق وان اضيف الى ماده الكتاب فوائد علميه وقواعد عقديه ومنهجيه وكذلك ان اجمع مجموعة مقالاتي تحت عناوين رئيسيه حتى اقرب لاخواننا الفهم للكتاب كما فهمته بدأ بالحديث عن مقدمة ومقدمته فيها جرأة يعني في مقدمته جرأة يقول أن أهل السنة والجماعه لما كتبوا في قضايا الاعتقاد والمنهج ركزوا على الأصول العقائدية والعقديه ولم يتكلموا عن منهج أهل السنة باعتباره منهجا شاملا. أي ينبغي أن يتحدث عن منهج أهل السنة تحت اصول علمية تشمل الاعتقاد وتشمل السلوك والأخلاق وعاب على أهل السنة وهذه الجرأة أنهم يمتلكون منهجا ولكن المنهج لم يحدث نخضر في حياة الناس هذا فهمه هو وأنا اوافقه في أن المنهج قد طرح فرحا كاملا لأن إذا تحدثنا عن كتب الاعتقاد مثلا في تحدث عنها الصحوية الواقطية شرح أصول اعتقادها للسنة لللا لكاء شرح السنة للبردهاري الإبانة عن شريعة الفرقه الناجيه وذم الفرق الهالكه لابن بطه تحدث ما لم عن قضايا عقديه فقط إنما تحدث مثلا عن النسخ عن الخفين وذلك من باب ربط الاصول بالفروع تحدث عن الخروج عن الائمه تحدث عن الجهاد أنه ماضي تحدث عن الأصول التي أفسدتها الفرق وخرجت عليها الضاله وأن هذه الأصول خرج منها فروع منحرفه فمثلا قضية المسح على الخفين تعتبر من قضايا الفقه لكن الرافرة لا يخالفون أهل السنة في المسح على الخفين يخالفونهم في الأصول ولفتال أصولهم ردوا الأحاديث المتواتره لأنهم لا يعظمون السنة والمرويات ولا يعظمون النصوص كما يعظمها أهل السنة فبالتالي هو يقول أن شمول الأصول ينبغي أن يكون منصبا نحو الأصول العقائدية والأصول العلمية كلها يعني أن نأخذ بمنهج السلف في سائر مناحي حياتنا وأعترف بمسألة يعني إن كنت لا أوافق بأن كتب الاعتقاد كتب جزئية لا أوافقه غير اني أوافق في مسألة أن أهل السنة لم يستطيعوا أن ينزلوا مفردات منهج أهل السنة في سائل مناحي حياتهم بمعنى في تعاملهم مع أهل البدع، في تعاملهم مع أنفسهم في أخذهم بالورع والأخلاق في تعامل مع علمائهم في تعاملهم مع القضايا والنوازن وسوف أعطيكم قائدة سوف أقول شيء إذا قلت دون مسألة تدون وجوبا لما أقول لكم أسم هذه المسألة تكتب لا بد أن تكتبوها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وهذه تكتب قال إذا أعيتك مسألة من النوازل التي لا سلف لك فيها قال فانظر إلى مآلاتها مصالحا ومفاسدا تحتدي إلى الحق فيها المقولة سن إذا أعيتك مسألة من النوازل التي لم تكن عند السلف، فانظر إلى مآلاتها مصالح ومفاثل تحتجي إلى الحق فيها ماذا يا إخوان أي مسألة من المسائل التي تستجد على أهل السنة ومن أخطر ما يواجه أهل السنة أن النوازل الفقية والقضايا الاجتهادية تفرقهم وتشتت شملهم وهذا إن دل إنما يدل على خلل في فهم أصولهم وفهم اصول منهجهم ولذلك قلت واثق المصنف في مساله في هذه الجزئيه واخالفه في جزئيه في اخرى هذه نقطه واضحه ولا غير واضحه حتى انتقل الى التي بعدها في المقدمه واضحة هذه ولا ما واضحه اعيدها المصنف رحمه الله يرى ان اهل السنه في كتب الاعتقاد ركزوا على القصول العقائدية ولم يركزوا على القضايا العلمية والمنهجية والأخلاقية. وقلت لا أوافق في هذه المسألة. لكن أوافقه بأن منهج أهل السنة بكماله وشموله ونضده لم ينزل ولم يتمزج على أرض الواقع عند أهل السنة. لا في تعاملهم مع بعضهم تعطف بهم المسائل الاجتهاديه والقضايا الظنية والنوازل الفقهية. تعطف بهم وهي اكثر من أن تقصى وان تقصر فتمزق شملهم وتفرق كلمتهم وان اهل السنة, السنة يتعاملون مع النوازل وفق قواعد ومن ذلك النظر إلى المصالح والمفاسد والمآلات مثلا يا اخوان مضطر ان امثل لهذه القاعده التي ذكرها من التعامل مع حزب الله في الحرب الدائره اليوم ينظر فيها الى المصالح وإلى المفاسد وإلى المآلات وبالتالي نستطيع أن نحكم عليها لأنها من النوادر التي لم تكن موجودة عند سلفنا ونحن ينبغي أن نتعامل معها ما هي المصالح المتحققة وما هي المفاسد المترتبة على ذلك وما هي مآلات هذه المسألة فبالتالي هذه قاعدة أعطانا إياها شيخ الإسلام في رحمه الله تعالى ذكر المثنف في مقدمته مسألة مهمة أن الشباب السلفي الذي يحمل المنهج الصحيح هو الآن في حيرة وسبب حيرته ما هي حجود أهل السنة ومتى يخرج الشخص عن أهل السنة ومتى يكون داخل إطار أهل السنة وما موقف الشباب من الخارجين على أهل السنة وما موقف من أهل البدع والأهواء وكيف يعاملونهم يعني الرافض من أهل البدع والأهواء ولكن كيف نعاملهم في كل موقف نعاملهم تعاملا يختلف يعني اذكر لك مسألة يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهذا من الكلام النفيس إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار، إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار فوجد فيها رافضة وجهمية يدعون الكفار إلى اعتقادهم قال هذا خير أن يكونوا مسلمين رافضة ومسلمين جهمية من أن يكونوا كفار أصليين وهذه العبارات أكاد أحسبها بالنص سأكرر كلام. إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار فوجد فيها رافضه وزحميه يدعون الناس إلى اعتقادهم فهذا خير أن يكون مسلمين رافضه وان يكون مسلمين جهميه من ان يكون الكفار اصليين هذا صح لو صحيح يا هذا صح لو صحيح هذا كلام صحيح لو صحيح ما في شك صحيح يعني الرافضة قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السلة النبوية ولم يكفر أهل السنة عوام رافضة وهذا ما اتفق عليه علماؤهم يعني علماء أهل السنة لم يكفروا الرافضة بالرغم من أن الرافضة هم أشروا أهل البدع في أهل البدع الذين ذكروا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن الخوارج الرافضة شر منهم ولكن الخوارج يقتلون ويعتدون والرافضة لا يفعلون هذا ولكن في الاعتقاد اسوا أسوأ وأشر وشر ما في شك طيب، ثم المثنف رحمه الله في المقدمة أجاب على سؤاله قال أنه ملأ هل اصرعتم على الكتاب ولا ما اصرعتم عليه طيب المصنف لا يكاد ينقل عن العلماء الا عن التينيه يعني اتى بمئات النقول عن شيخ الاسلام التينيه وقل النقول عن الاخرين من العلماء ليس تدهيدا لكنه اجاب على هذا التساؤل الذي قد يتبادر الى ذهن من يقرأ كتابه لاول مره لماذا ابن تيمية هذا سؤاله لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية هو أجاب كتاب يعني أضيف عليها على ما قال يرى أن ابن تيمية يمثل منهج السلف الصحيح وأنه أخذ غصارة منهج السلف رحمهم الله لذلك يقول هذا ويرى ان ابن تيميه قدره علميه فائقه في التعامل مع نصوص الشريعه ولكنني اقول نركز على ابن تيميه وليس هو السلف ابن تيميه يعتبر من المتاخرين توفي رحمه الله ولد سنه 661 هجريه وتوفي سنة سبعمائة ثمانية وعشرين هجرية يعتبر من المتأخرين السلف السلف هم الصحابة ثم من تبعه ثم بعد ذلك ائمه الإسلام ائمه الهدى الائمه الأربعة والسفيان الثوري والأوزاعي عيينه وسائر السلف لكن ولكن شيخ الإسلام يعاش وعاصر عهدا يكاد يكون قريبا من عصرنا وعهدنا ولذلك نجد عنده حلول لكثير من التساؤلات لأنه عاش عصرا قريبا من عصرنا وهذه قائدة ذكرها هو رحمه الله تعالى وهي مهمة جدا في المنهج, في المنهج يقول لا يتطلب موقفا حادا من أهل البدع في أي عصر من العصور ابن تيمية كان عنده ترفق بأهل البدع وهذا يخالف منهج الإمام أحمد وأيهما أجل في العلم والامامه والدين أحمد بن حمد والبتين أحمد بن حمد وما في ذلك شك قال كانت السنة في عصر أحمد منتشرة والمخالف لها مصطهف ولكننا في عصرنا البدعة منتشرة والمخالف للبنعة المصطهب فلا يمكن أن نجري ما أجراه أحمد على أهل البدع من الهجر والغربة هذا فهم يعني قلت في القشر فيها البدع تقول لأهل السنة دانب أهل البدع إذا لم ينشروا دعوة كيف سننشروا دعوة؟ أليس وقف أهل البدع؟ ولكن إذا كانت السنة عزيزة والبدعة مكترة يتخذ موقف حاس من أهل البدع كسرا لقلوب من يريد أن يقتدي بهم وكسرا لقلوب من يريد أن يقيم بدعه وهنا يكون هذا فعلا اعزازا للسنة وهذا من فقه ابن تيمية فابن تيمية عاش عصرا قريبا من, عصر من عصرنا أذكر مقولة ذكرها التبريزي الحنفي في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية لما مات قال عنه يعني يجد لماذا يعظم المتينية هو من المتأخرين قال مثل الأئمة قد احيا زمانهم أحيى زمان الأئمة كأنه كان فيهم وهو منتظر إن يرفعوهم جميعا رفع مبتدا فحقه الرفع أيضا إنه خبر الخبر تابع للمبتدا في جميع إحسانه فلو رفعنا السلف بالابتداء نرفع ابن تيميه بالخبريه لانه اخبر عنهم وعبر عنهم وجسد منهجهم ودافع عن ذلك لما كتب رحمه الله الواسطيه قالوا لانه أثبت الصفات قالوا انه مسبه ومجسد فاعصاهم الواسطيه جمع العلماء واعصاهم الواسطيه وقال ساعطيكم مهله ثلاث سنوات لتخرج حرفا واحدا يخالف ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد حرف الكتاب الواضح يا لكن هذا من باب التحدي لذلك يقول ابن قيل في نونيته معجبا بشيخه والله يا قوم العظيم والله والله يا قوم والله العظيم نصيحة من مصدق وأخي لكم معواني جربت هذا كله مذاهب هذا الكلام والانحرافات والسلسفة جربت هذا كله ووقعت في تلك السبات وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجديه يدي ولساني فتن جاء من حرام دم ابن تيميه فيا مرحبا من جاء من حران فبالتالي حقيقه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى من الذين اتاهم الله عز وجل اماما وفقه في الدين طيب بعد ذلك هذه المقدمه يعني هذا اختصار لمقدمته حسبه الله الطويلة ثم بدأ يحدث عن تاريخ الحق والباطل في البشرية والمصنف يرى أن الحق تدين وأن الأصل في الخلق الحق وأن الله عز وجل خلق عباده ثنفاء فاجتالتهم الشياطين ودلل على ذلك بادله من هذه الادله ذكر الفطره السويه فطره الله التي فطر الناس عليها الفطره والفطره هي الخلقه والابتداء هذه الفطره تعريفها في اللغه هذا يكتب لانه يعني غير واضح في الـ في الـ الكتاب فالفطرة في اللغة الخلقه والابتداء وتطلق ايضا على الاختراع قال تعالى فاطر السماوات والارض اخترع وخلق السماوات والارض ابتداء والفطرة في الشرع قبول الاعتقادات السليمة والبراءة من الاعتقادات الفاسدة يعني خلق الله عز وجل العباد وقد تهيأوا لقبول الحق قال تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة على الفطرة الصحيحة اعتقاده سليم ودلل على أن الحق قديم بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدمة لما أخرج بني آدم كأمثال الذر من ظهر أبيهم آدم عليه السلام طيب يقول الشيخ لسان تيميه في الترفة العراقية في الأعمال القلبية والفطرة تلح على معبود تحبه وترجو إليه ولذلك تجد في عباد القبور والأوسان والمتخذين والذين اتخذوا آلهة تجد فيهم في قلوبهم فراغا فبعد أن يعبد إلهه يشعر أن فراغا في روحه غير أن أهل الحق إذا عبدوا الله كفاهم يعني لا تكون في نفوسهم فراغات روحية ولا إشكانات طيب الفطرة يناقش أهل السنة والجماعة مسألة عقدية ومنهجية مهمة وهذا يمكن أن تكتب وهي ما عرف بمسألة التقبيع والتحسين العقلي، التقبيع والتحسين العقلي، هذه مسألة خطرة جداً المعتزله يقولون الشرع لا يتدخل في التحسين والتقبيح بمجرد الاشياء وحسنها يعتمد على العقل وعندهم كلام قد يكون اقرب الى المنطق يقولون النار جميع العقلاء لتشكون على انها تحرق هذا لا يحتاج الى شرع قبض اشياء ان هذا قبيح وهذا جميل الظلم قبيح متفق عليه حتى الذين ليست لهم شرائع والعدل جميل وحسن حتى عند الذين يعبدون الاصنام انهم من العدل بل قد يكون عند الكفار من العدل ما استحسنوه فصار لهم شرعه وأهل السنة والجماعة يفصلون في مسألة التحسين والتقبيح العقلي يقولون هناك أمور يستقل العقل بمعرفة قبحها وقسمها هناك أمور يستقل العقل بمعرفة حسمها وقبحها مثلا الكذب العقول يمكن أن تعرف أن الكذب قبيحي نأخذ الكلمة كمثال لكن العقل لا يستقل بمعرفة في بعض الأفعال إن استقل العقل بتحسين وتقبيع افعال واضحة قد لا يستطيع أن يدرك تحسين وتقبيع أفعال دقيقة مثل الكذب قبيح ولا ما قبيح بالعقل ولا بالشرع اتفقنا أنه بالعقل أصح الكذب في الحرب قبيح ولا حسن من الذي قال اذا العقل لا يستقل الكذب في حالات كالكذب على الزوجة الكذب للاصلاح أليست هذه حالات استثناء فإذا وإن ادرك هذه هي النقطة العقل تقبيح وتحسين بعض الأفعال لا يدرك تقبيح وتحسين كل الأفعال إنما هذا مرجعه إلى الشرع هذه نقطة في غاية الأهمية ثانيا إذا ادرك العقل أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل حسن ترتب الثواب والعقاب على الحسن والقبيح لا يكون إلا بشرع المعتجلة اعوذ بالله يثبتون قبحا وحثما في الأفعال ويحكمون على الله بوجوب الجزاء هنا مسألة مهمة قد يكون الشيء يعني كما أشفت لك قد يحقنا لكن لا يحاسب الله عز وجل عليه صح ألا مطح صح مثل من يفعل السيئات ولكن أتى بحسنات ماحية أو أتته مصائب مكفرة أو دعا له إخوانه أو عذب في قبره فلقي الله يوم القيامة بغير ذنوب ولا عقوبة أو مثل من فعل السيئات مع التوحيد وجاء يوم القيامه فادخله الله الجنه حديث البطاقه التي امام السجلات من الذنوب والمعاصي عليك هذا قبح قلت ولا مقص قلت ولا مقص ولكن هل يترتب على كل قبح ثواب وعقاب أو حتى بعض تقبيح والتحسين في السرع تفصيل الغيبه قبيحة وليس عليها حد ولا تعزير والسرقة قبيحة ولكن عليها حد إذن من أين المرجع؟ المرجع إلى شنو؟ إلى الشرع وإلى النقل وإلى السمع طيب ولذلك لكن نقول إذا جاءت شرعه بفعل هذا كلام من منهج السنة إذا جاء الشرع بفعل قبحه فإنه بالعقل يزداد قبحا العقلاء يرونه قبيحا يعني لعقله يزداد هذا الأمر قبحا طيب تحدث بعد ذلك المصنف عن مسيرة الحق مسيرة الحق أن الحق بعد ان انزل الله عز وجل ادم فيما يتعلق بالبشر عاش الناس حنفاء والحديث بالبخاري بين ادم ونوح عشره قرون كلهم كانوا على التوحيد لم يكن هنالك شرك ولا عباده لغير الله وكلهم كانوا على خير بين من بين ادم وبين من نوح وان اختلف اهل سنتي ولو انك رجعت الى شرح الصحوية, الصحويه لابن عبد العز الحنفي هل هو نوع فالنوع عليه السلام هو اول رسول الى اهل الارض الظاهر انه يفهم انه اول رسول ولكن ليس باول نبي فقد كان قبله انبياء كشيف ابن ادم وكادريج اجريت عليه السلام كان قبل نوح وكان هنالك انبياء لكن نوح اول رسول الى اهل الارض على الراجح من اقوال اهل العلم جاء الانبياء جميعهم بدين واحد في الاصول في الاصول والاعتقاد يعني العقيده في الله والتوحيد والتلقي عن الله وتعظيم الوحي كل هذا كان كانوا على اتفاق جميع الأنبياء والرسل لذلك يقول صاحب النونية وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان ما من نبي الا وجاء بالاسلام هو دين ادم والملائكه قبله الملائكه كانوا على اي دين الإسلام. هو دين ادم والملائكه قبله هو دين نوح صاحب الصوفان وله دعا هود النبي وصالح وكلاهما للدين معتقدان وبه اتى لوط وصاحب مدين وكلاهما في الدين مجتهدان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان. هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الزاني هو, هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعمة الصبي وحبذ الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعم لعبادة الصلبان والله أنطقوا صبيا بالهدى في المادي ثم تما على الأقران وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الذات الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان الطاهر المتوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصران الإسلام هو دين جميع الأنبياء الدرس القادم شاء الله نواطل شرح هذا الكتاب منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى أستفيد هذا القدر وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته